قول يا عباد يالذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع إن الله يغفر الذنوب جميع إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تُصْرَفُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أَتَقُولُ نَفْسٌ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله اِن كُنْتُمْ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَ أتك آياتي فكذبت بها بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويُنجِ الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون